بسم الله الرحمن الرحيم طاّسِب تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطِع نفسك ألا يكون مؤمن شأن ننزل عليهم من السماء آية صُوَلَت أَعْنَاقُهُم لَهَا قَاضِعينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانَ عَنْهُمْ عَرِضٌ فَقَالَ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائس القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون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 فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَنِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أن ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين